دمع الجفاي يا يا ايام يجري ليمتى يجروح اشكى ثر صبرك يا ابو يا ابو صالح اشكى صبرك يا ابو صالح لا يمشي ما هزك كسر ضلع ay ima hazak kasr تصبر في السنين فقوم للثأر قوم يا ابن الحسين أما أشجعك كسر الظلغ عمد آيات اما يا اشجارك اسقاط الجنين تشكو الى ابيها ابي من بغضك الصبح وغدا ليله وما للقوم عن إيمانهم ميلة لهذه محنة إذ أقدموا كي لا يكون علي للقاصي وللداني تركت يا أبي الكرار بالحسر تركت زينبا في قلبها جمر وسبطيك أبي بالآه والغبر وجئت أشتكيك فعلة الثاني وجئت أشتكيك فعلة الثاني